بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطوارق وما أبرك ما الطوارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان ممَّا خُلِقه خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقٍ يَخْرُجِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ <سؤال> انغه ولا وجعيك لك قدر يوم تبلى السماء اير فما له من قوه ولا انا وإذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الويدا